بسم الله قبل مني إنك and أحسننا الله الله الله الله رحنا وطبح البنك للمال استقم The Mind of in la <laughs> I'm gonna make it. I don't know. الله يفعل ما يشاء اه يا حبيبي حبيبي قام 1 دي واو كاي ماو See hey you there. نا والله بشلوكي بكلمات من اسمه واحد متيح حسنًا اني قال كذلك صل على لله النبي شوي اذا قضا <تصفيق> قال رب علمني I'm not بينكم ذلك <تصفيق> نسل <تصفيق> fight alone.